ساعة. استمع إلى الحوار واكتبه في دفترك من في هذه الصورة يا مرات؟ في هذه الصورة أفراد أسرتي من هذا يا مرات؟ هذا جدي محمد هو مهندس متقاعد ومن هذه؟ هذه جدتي فاطمة هي موظفة متقاعدة من هذا الشرطي في الصورة يا مراد؟ هو عمي عثمان هل هذه خالتك خالدة؟ نعم، هذه خالتي خالدة ومن هذا؟ هذا خالي خالد ما مهنته؟ هو ممثل ماهر ومن هذه يا مراد؟ هذه عمتي زهراء هي ربة البيت ونحن أسرة كبيرة،